بسم الله الرحمن الرحيم هذه الليلة الشريفة وفي كل ليلة من ليالي شهرك الكريم عتقاء من النار اللهم فمن علينا في هذه الليلة الكريمة بالعتق من النيران اللهم من علينا بالعتق من النيران هنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فمن ذا الذي يؤينا وإن أبعدتنا فمن ذا الذي يدنينا يا ربنا يا خالقنا يا مولانا لا شك أن إدراك لرمضان هو نعمة ربانية ومنحة إلهية فهو بشرى تساقطت لها الدمعات وانسكبت لها العبرات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان جعل الله تعالى هذا الشهر الكريم هدى للناس يهديهم إلى الخير ويعطيهم من البينات من الهدى في حياتهم والفرقان الذي يفرقون به بين الحق والباطل الإنسان إذا انتبه إلى ذلك وعظم رمضان حق التعظيم بلا شك أنه يكون له شأن عند ربنا جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات شرع رمضان لحكمة العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم بين الله عز وجل العلة والحكمة التي شرعت لأجلها الصيام فقال سبحانه وتعالى لعلكم لعلقون والتقوى خشية مستمرة التقوى هو أن يخشى القلب رب العالمين وبالتالي يؤثر هذا على الجوارح الصائم المتقي أيها الإخوة والأخوات هو الذي إذا صام قلبه صامت لذلك عينه وصامت أذنه وصام لسانه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ما الفائدة أن أمسك فمي عن أكل الطعام وعن شرب الشراب وأن يفرغ بطني من ذلك أيضا ثم بعد ذلك تبدأ عيني تنطلق في النظر الحرام وربما أذني أيضا وما شابه ذلك إذن ما هو تأثير الصيام عليه ما هو تأثير الصيام عليه إذا كان الصوم لم يؤثر فيي ولم يزد إيماني ولم يمنعني عن المحرمات ومع الأسف حقيقة يعني لما صفد الله عز وجل عنا شياطين ال ال الجن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بدأت شياطين الإنس مع الأسف تتحرك وأصبحت شياطين الإنس تحاول أن تفسد على الناس صيامهم في نهارهم وتفسد عليهم قيامهم في ليلهم وبدأت عدد من القنوات تتنافس في إشغال الناس عن عن رمضان يعني ترى أحيانا بعض الشاشات يضع في في طرف الشاشة لوجو يضع شعارا مكتوب عليه رمضانيات وإذا نظرت ماذا عرضتم لنا في رمضانيات فإذا مرأت لابسه يعني لبسا سيئا وترقص وشاب ربما يرقص معهم اكتب رمضانيات. إن لله وإنا إليه راجعون. يعني هل يتشرف رمضان بأن بأن ينسب إليه مثل هذا؟ يعني حقيقة نحن غسلنا أيدينا من من أن نصلح أمثال هؤلاء من القائمين على هذه القنوات ونعرف. عددا من هؤلاء وبحكم مشاركتي في الإعلام مررت على عدد من هؤلاء عدد منهم كبير إما أقوام لا دينيين إما أقوام مسماه إسلامي عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وأحمد ومحمد لكن الإسلام منه بريء لا ما ذكر الله بطرف ساعة ولا أعد لقيام الساعة فهم قطيع كشويهات الغنم والله ما يدرون لا عن صلاة ولا عن صوم أصلا ما يصلي ولا يصوم وأنا لا أتهمهم أنا أعرف ذلك عنهم حقيقة ولي مع بعضهم اتصال ومناصحة ولا يهمه أصلا يعني تقبل منك الصيام ولا ما تقبل هذا من آخر اهتماماته لا يهمه هل سلم صيامه كلما سلم صيام لا يهمه ذلك أبدا لذلك أنا أقول حقيقة لإخوتي وأخواتي يعني الله جل وعلا له في كل ليلة عتقاء من النار ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان إذا أردت أن تعتق رقبتك من النار فلا بد أن تحسن ما بينك من الله سبحانه وتعالى أن تحسن في نهارك أن تكثر من الذكر، من التسبيح، من الاستغفار، من الدعاء يا أخي،, يا أخي، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، كان أبو هريرة رضي الله عنه، وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد يقولون نطهر صيامنا، يعني نحفظ صيامنا من النظر الحرام والسمع الحرام فما بالكم لما يكون الإنسان بالله لو كان أبو هريرة اليوم في وقتنا ألان أبو هريرة لا يريد أن يمشي في أسواق المدينة خشية من أن ينطلق بصره في في شيء أن يجرح صيامه فما بالكم بالله لو جلس اليوم أبو هريرة وقلنا يا أبا هريرة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا الريموت كنترول قلب هذه القنوات بالله ماذا سيقول أبو هريرة إنا لله وعين لو, لو أنك جالس الآن أنت أو, أو ابنتي جالسة أمام التلفاز وتقلب إحدى القنوات هي صائمة أو حتى وهي مفطرة في ليل رمضان ثم دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول؟ بإسما خلفتموني من أنا تركتكم على المحجة البيضاء وحدثتكم وأنذرتكم وكم بكيت وقلت يا ربي أمتي أمتي أمتي أمتي أبكي خوفا عليكم وتحذيرا لكم ثم تخلفوني من بعدي بأن تتبعوا هذه السبل التي تفرقكم عن عن السبيل الذي تركتكم عليه يا أخوتي وأخواتي لا بد أن نكون جادين فعلا في طاعة ربنا أنا أعلم أن شهوات كثيرة وأن الفتن جذابة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر من حتى تلقى ربكم عز وجل ويقول عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر بمعنى أن الإنسان لا تزال الفتن تزيد شيئا فشيئا يعني قبل ثلاثين سنة وأربعين سنة لم تكن مثل هذه الفتن موجودة الآن بدأت تكثر وبالتالي أجرك أنت اليوم وأنت تمسك نفسك عن هذه الفتن أعظم من أجر من لا يستطيع عليه لذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أنه الأجور عظيمة لمن كان متمسكا في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام للعامل منهم أجر خمسين منكم يعني الصحابة فسألوه لماذا؟ قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا, على الخير أعوانا. يعني في عهد الصحابة ما كان عندهم ستلايته وقنوات وإنترنته وأنواع من الفتن وبالتالي كان الصحابي صحيح له أجر عظيم عند رب العالمين لكن الفتن قليلا لكن يا جماعة الآن الشاب والبنت الذي أمامه التلفاز وأمامه القنوات وأمامه أنواع الصفحات في الانترنت ومع ذلك يغض بصره عن هذا ويحفظ سمعه عن هذا ويستعيد بالله مش هذا ويصرف نفسه عن هذا بلا شك أن أجره عظيم فعلا وأن الله تعالى يعظم له الأجر غدا إذا دعوت الله استجاب دعائك. إذا لجأت إلى الله تعالى أجابك إذا استغفت به أغاثك إذا صدقت مع رب العالمين فعلا و... وانطرحت بين يديه وقلت يا ربي أمرتني بغض البصر ها أنا أغض بصري يا ربي أنت أمرتني بحفظ صومي يا ربي أنا أرى الطلبة في الجامعة والطالبات كل يوم يتكلمون عن المسلسل الذي بالأمس وأنا ما رأيته إرضاء لك يا ربي ولي عندي القناة أستطيع أني أرى لكن تركته لوجهك أنت لا شريك لك ثم إذا جاء من غدنا ورفعت يدك إلى الله قلت يا ربي الكل يتكلم عن المسلسل والفيلم الذي عرض البارحة في الليل يا ربي أنا تركته لأجلك أنت اللهم لأني أحبك يا ربي أنا تركته لأني أقدم رضاك على رضا نفسي وقدم مرادك على مراد نفسي وقدم أمرك على أمر نفسي يا رب العالمين فاغفر لي وتجاوز عني وأعتق رقبتي من النار يا أحبابي من ترك شيئا لله وضغ الله خيرا منه اللي بيصف مع رب العالمين في هالشهر الكريم وينطرح بين يديه ويترك هذه الأمور لأجل الله وهو قادر عليها ويتركها لأجل الله ويطهر رمضان الذي شرفه الله بإنزال القرآن والذي كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يعرف له قدره وشرفه بلا شك الذي يجتهد غاية الإجتهاد رب العالمين يقبله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين